نواصل إن شاء الله تعالى تدرسنا لسورة النساء من خلال القراءة في كتاب مهذب المنير لزادي المسير في علم التفسير ولازلنا عند الآية أو في الفاتحة أخذنا خمس آيات واليوم مع الآية السادسة إن شاء الله تعالى قال الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا قوله تعالى وَبَتَلُ اليتامى قال المصنف سبب نزولها أن رجلا يقال له رفاع مات وترك ولدا صغيرا يقال له ثابت فوليه عمه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن أخي يتيم في حجري وما يحل لي من ماله فما يحل لي من ماله وماتى أدفع ماله إليه فنزلت هذه الآية ذكره مقابل. وقد روى بن جرير الطبر في تفسيره نحوه عن قتاده قال المصنف والابتلاء والاختبار وبتال اليتامى يعني اختبروا اليتامى. واضح وإن كان الابتلاء أبلغ في الامتحان تقول هذا ابتلاء أبلغ من تقول هذا اختبار لأن الابتلاء يكون بالخير والشر لتستخرج ما في المبتلى من طاعتنا ومعصية ومن خيرنا وشر فالابتلاء يكون أعام ويقع أيضا على اختبار العقول هل تحسن التصرف هل تحسن التعامل بمصالحها ومعيشها ونحو ذلك فأمر الابتلاء أشد يعني قال وبماذا يختبرون وبالتالي اليتامة بماذا يختبرون؟ في ثلاثة أقوال أحدها أنهم يختبرون في عقولهم يختبرون في عقولهم احنا نتكلم عن حصول التصرف في المال هل عنده رشد يتصرف من خلال في مالي ونحو ذلك قال ابن عباس والسدي وسفيان ومقاتل اوه والثاني يختبرون في عقولهم ودينهم قال الحسن وقتاده وعن مجاهد كالقولين والثالث في عقولهم ودينهم وحفظهم اموالهم والله وحفظهم أموالهم قال المصنف قوله تعالى حتى اذا بلغوا النكاح وابتلوا وبتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح طبعا حتى حرف غائي يعني وبتلوا اليتامى الى غايه النكاح المراد بسن البلوغ قال أي بلغوا إلى أن ينكحوا النساء اي حين يصبح الذكر قادرا على النكاح والإنجاب والأنثى قادرا على الحمل والحيط يعني سن البلوغ يعني. هذه مرحلة الابتلاء. قال فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا قال أي علمتم وتبيمتم وأصت آنست أبصرت وضع قوله رشدا أربعة أقوال المراد هنا ببلوغ النكاح بلوغ الحلم. طيب. ولذلك ربنا يقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. طيب. قال فإن آنسة منهم رشدة قالوا وفي الرشد اربعه أقوال أحدها الصلاح في الدين هذا أساس تصرف المال وحفظ المال. قاله ابن عباس والحسن والثاني الصلاح في العقل يعني عقله سالم يقدر على استثماره في المال يعني وحفظ المال روي على ابن عباس والسدي والثالث أنه العقل قاله مجاهد والنفعي والرابع العقل والصلاح في الدين روي عن السدي وظاهر هذا عموم ذلك كله قال فإن آنست منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. هنا المصنف قال: وأعلم أن الله تعالى علق رفع الحجري عن اليتامى بامرين البلوغ والرشد. وأمر الأولياء باختبارهم، فإذا استبانوا رشدهم وجب عليهم تسليم أموالهم إليهم. وإذا قال فدفعوا يعني إذا بلوا سن النكاح وأنست من الرشد. فدفعوا إليهم أموالهم قالوا البلوغ يكون بأحد خمسة أشياء ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وهو الاحتلام واستكمال خمس عشرة سنة والإنبات إما علامات خلقية أو استكمال السنية وشيئان يختصان بالنساء الحيض والحم قولوا تعالى ولا تأكلوها إصرافا وبدارا اي قال خطاب للاولياء ولا اد الى طبعا المرض بالاكل هنا الاخذ سواء بالطعام او الشوربه وغيره قال خطاب للاولياء قال ابن عباس لا تاكلوها بغير حق وضح لا تاكلوها بغير حق نعم قال ولا تحروا اسرافا وبذارا ولا تاكلوها وهو الزيادة عن الحد واضح لأنه ليس بماله ومال اليتيم وبدارا يعني المسارع قبل البلغ الرشد وقال بدارا تبادرون اكل المال قبل بلغ الصبي ولا تأكلها إصرافا وبدارا ومن كان غنيا فليستعفف أي بماله عن مال اليتيم من كان غنيا فليستعفف يعني أن الإنسان الذي يكون عنده غناء أي كفاية فأمره الله عز وجل بالاستعفاف وأن يوفر مال الصبي عليه ولا يتناول منه شيء وضعه وسوغ للفقير أن يأكل منه بالمعروف على خلاف بين العلم في قدري وتقدير هذا المعروف قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا هذا التفصيل أي إن كان الوصي على اليتيم فقيرا فليأكل بالمعروف فليأكل بالمعروف قالوا وفي الأكل بالمعروف أربعة أقوال إذا أذن للفقير ومنع الغني قالوا وفي الأكل بالمعروف أربعة أقوال أحدها أنه الأخذ على وشي القرض فليأكل بالمعروف أن يأخذ منه قرضا ويرده وهذا مروي عن عمر وابن عباس وابن جبير وأبي العالية وعبيد السلماني وابي وائل ومجاهد ومقاتل والثاني أنه الأكل بمقدار الحاجة من غير إصراف وهذا مروي عن ابن عباس والحسن وإكرم وعطاء والنخعي وقتاد والسدي والثالث أنه الأخذ بقدر الأجرة إذا عمل لليتيم عملا هذا من صور الأكل بالمعروف يأخذ أجرته إذا عمل اليتيم عمل له في ماله شيئا وضع كل يتيم له تجارة واحتاج مثلا إلى نقل سلعة وكذا فيدفع من مال اليتيم لليتيم من زمن الأجرة روي ابن عباس وعائشة وهي رواية أبي طالب وابن منصور عن الإمام أحمد رضوان الله عليه والرابع أنه الأخذ عند الضرورة فإن أيسر قضاه وإن لم يوسر فهو في حل وهذا قول الشعبي يعني صفته تشبه الدين يعني. قال واختلف العلماء في هل هذه الآية محكمة أو منسوخة وضح لأنه هل العلم اختلفوا هل هو الأكل بالمعروف والقرض إذا احتاج إليه واضح طبعا الجمهور فقهاء يقولون لا قضاء في المسكة الفقهية طبعا على الفقير إذا أكل بالمعروف واضح ولذلك الآية تشبه الإباحة تشعر أفواً بالإباحة للفقير أنه يأكل من غير القرض أصلا لكن قالوا المتعارف عليه بين الناس لا يكون بالترفه والتنعم بالماكول والمشروب الملبوس يعني الزيادة في الكمالية ولا يدأ اليتيم في فاقة وحاجة لكن ما كان في ستر عورة أو سد فاقة ملجئة يأكل بالمعروف طيب عائشة رضي الله عنها كما جاء في صحيح البخاري قالت أنزلت هذه الآية في ولي اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل المعروف. قالت عائشة بقدر قيامه عليه وروى الطبر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني أنزلت نفسي من مال الله يعني بيت المال منزلة ولي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن احتجت أخذت منه بالمعروف فإذا أيصرت قضيت فإذا أيصرت قضيت وهذا يشبه تقدم معنا الشاب أنه إذا صار في يسار يرد طيب مصنفون يقول اختلفوا لا الآية محكمة أو منسخة على قولين أحدهم أنها محكمة وضاير يعني وقول عمر وابن عباس والحسن والشعبي وبالعالية وابن جبير ومجاهد والنخعي وقتاد في آخرين وحكمها عندهم أن الغنية ليس له أن يأكل من مال اليتيم شيئا فأما الفقير الذي لا يجد ما يكفي طيب هو عليها عليه هذا اليتيم جارس في بيته ينام وإحتاج أكل وإحتاج شرب وإنسان فقير وصيب يقول لك فأما الفقير الذي لا يجد ما يكفيه وتشغله رآية اليتيم وماله عن تحصيل الكفاية فله أن يأخذ قدر كفايته بالمعروف من غير لإصرف وهل عليه الضمان إذا أيسر؟ قال فيه قولا أنه لا ضمان عليه بل يكون كالأجر على العمل لأنه وقف لأدف عمل فمثل ما يرزق الحاكم من بيت المال الحاكم وطبعنا الآن نتكلم في صورة الخلافة الإسلامية أو يعني منين الحاكم هل له راتب أو في, باب في صحيح البخاري في كتاب الأحكام باب رزق الحكام وأبو بكر أول يوم في الخلافة خرج السوق وخرج عمره الخطاب يقول له إذا أنت من يقف على مصالح المسلمين ارجعونك فيك من أي من بيت المال فرواتب الحاكم تتكلم لك في الخلافة عن ناجر النبوة تدفع الرواتب الحكام والقضاة وكل من له ولاية شرعية على المسلمين خاصة وعامة تدفع من بيت المال. واضح. بيت المال هذا لكل المسلمين، لكن هذا أخذ منه لأنه يؤدون عملا للمسلمين. هذا القياس لأن أراده عمر. إني أنزلت نفسي من مال الله، ها؟ اليتيم، بمنزليتي مال اليتيم. يقول هو مثله فأنا أخذ قدر كفايتي إذا كنت غني أستعف، إذا عندي حاجة اخذ فإذا أي يعني من مال أردت. وهذا من وراء عمر رضي الله عنه. نعم. هنا يقول الإمام أحمد طبعا هذا مذهبه رحمه الله تعالى أن لا ضمان عليه بل يقول كالأجر على عمله هو قول الحسن والشعب والنخي وقتاله مذهب أحمد رحمه الله والثاني أيصر إذا أيصر وجب عليه القضاء واحتجوا بمروي عمر الذي يتقدم ذاكروي عمر وغيره وعن ابن عباس أيضا كالقولين والقول الثاني هذا القول على أن الآية محكمة على القول الثاني أنها منسوخة بقوله تعالى ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بينكم بِالْبَاطِلِ وهذا مروي عن ابن عباس ولا يصح عنه إذا الدعوى النسخ ليست صحيحة بل آية محكمة على خلاف يضمن أو لا, أو لا يضمن لكن هذا بالنسبة لمن؟, لمن كان فقيرا إذا قال من ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فَقِيرًا بالمعروف فإذا دفعتم دَفَعْتُمْ فإذا دفعتم إليهم أموالهم دفعت له ما له ليقرضه، فأشهدوا عليهم وكفى الله حسابا. قولوا تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. قال المصنف هذا على طريق الاحتياط لليتيم والولي وليس واجب. فأما اليتيم فإنه إذا كانت عليه بينة كان أبعد من أن يدعي عدم القرض، وأما الولي فإن تظهر فإنه تظهر أمانته. وتسقط عنه اليمين عند انكاذ يتيم الدفع فلون يقول أنه يشير إلى أن قوله تبارك وتعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم أن هذا ليس على سبيل الوجوب يعني الإشهاد وإنما الإشهاد يكون على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستحباب قال وكفى بالله حسيبا قال وفي الحسيب ثلاثة أقوال أحد انه الشهيد قال ابن عباس والسدي ومقاتل طبعا وكفى بالله حسبة كفى ويكفي لأن الفعل الماضي قاعدة فرض هذه البيانية الفعل الماضي يفيد التقرير, و... يفيد التقرير هذا معروف التحقيق ويدل الماضي يدل في صفات الله تبارك وتعالى فعل الماضي مثل وكان الله وكان تدل على الأزل والدوام الأزل والدوام اذا كربنا يقول وكان الله عزيزا في الأزل لم يزل عزيزا ولا زال وكفى بالله حسيبا كفى ويكفي بالله حسيبا سبحانه وتعالى في كل وقت والكافى لعباده سبحانه وتعالى طبعا من معاني الحسيب طبعا هذا معنى كفى معنى الحسيب قال الشهيد قال ابن عباس والسدي ومقاتفه تمام؟ طيب فيكون الحسيب هنا من الحساب يعني يحاسب العباد ويشهد على أعماله فيثيبهم ويعاقبهم لذلك ربنا وهذا مناسب لنظم الآية قال من كان غنيا فليستغفر كأن فقيرا طيب وعده قل لك وعد ممكن يدعيك خارق وكفاف الله الحسيب سيحاسبك ففيه معنى إيش؟ معنى الحساب فإذا المال إلى معنى الشهيد وضع الشهيد عليه بأعمالهم يعني يعلمها الثاني أنه الكافي من قولك أحسبني هذا الشيء قل المصنف أي كفاني والله حسيبي وحسيبك أي وكافينا أن يكون حكما بيننا كافيا والمعنى هنا وكفى بالله حسيبا أي كفى بالله كافيا واضح أن يحكم يوم القيامة في الغني والفقير والثالث أنه المحاسب فيكون في مذهب حسيب كقولك جالس معنى جالس أو مجالس وأكيد معنى مؤاكر نحو ذلك فقوله تعالى حسيبا يعني محاسب هذه مما ذكر في معنى قول الله حسيبا فيكون الجمع بين هذه الثلاث واضحا حاسبا للأعمال شاهدا عليها سبحانه يثيب عليها يوما القيامة ويحكم بين خلقه ثم قال الله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا قوله تعالى للرجال هذه الامن الاستحقاق واضح الأولاد الأقرباء كبارا كانوا أو صغارا على ما يتبين في العيات قال المصنف سبب نزولها أن أوسبنا ثابت الأنصاري رضي الله عنه توفي وترك ثلاثة بنات وامرأة فقام رجلان من بني عمه يقال لهما وعرفط وعرفطه هكذا ضبط وعرفطه فأخذا ماله ولم يعطي امرأته ولا بناته شيئا فجاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك وشكت الفقرة فنزلت هذه الآية قاله ابن عباس طبعا هذا جاء في تفسير مقاتل بن نحوه وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن بحاتم خرجوا عن عكرمه جاء مسندا عن عكرمه وقال قد جاد كانوا لا يورثون النساء عن أهل الجهلية فنزلت هذه الآية هذا في تفسير عبد الرزاق والطبري وغيرهم ابن بحاتم وضح كانوا لا يورثون النساء والمراد بالرجال الذكور بالنساء للإناث صغارا كانوا أو كبارا للرجال نصيب قال والنصيب الحظ من الشيء وهو مجمل في هذه الآية ومقداره معلوم من موضع آخر وذلك مثل قوله تعالى وآته حقه يوم حصاده وقوله خذ من أموال صدقة والمفروض الذي فرضه الله وهو آكد من الواجب طبعا هذا معنى, معنى دلالي من القرآن أن الفرد في واضح در الواجع في استعماله في باب الأمر يكون آكد من الواجب كان منصوصا عليه في القرآن السنة وضوحا فهيسمى فرضا يعني آكد من الواجه مش يعني؟ يعني قال نحن له الركن. فهذا أعلى قوة في دلالة اللزوم والوجوب والحتم قولوا تعالى نصيبا مفروضا نعم نصيبا مفروضا أي فرضه الله تبارك وبحمده طيب ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك وإذا حضر القسمة اذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا قال في هذه القسمة قولا احدوما قسمة الميراث بعد موت الموروث فعلى هذا يكون الخطاب للوارثين وبهذا قال الأكثرون منهم ابن عباس والحسن والزهري وإذا حضر القسمة أولو القربى عن قسمة الميراث بعد موت المورث وإذنان أنها وصية الميت قبل موته فيكون مأمورا بأن يعين لمن لا يرث شيئا وروي ابن عباس وابن زيد قال المفسرون والمراد بئل الذين لا يرثون ذوي الأرحام يعني. مثل العمى والخالة هؤلاء يدخلون في باب الذين يرثون ابتداء على أن هل لهم نصيب من الميراث؟ اختلف في هذا الفقهاء والصواب توريد ذوي, ذوي الأرحام ومذب أحمد رحمه الله جماعة من الصحابة توريد ذوي الأرحام واضح مثل الخال ومثل العمه ومثل الخالة هذا يسمون ذوي الأرحام طيب قال الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القرب نعم قال ربنا واليتام والمساكين فارزقوهم منه أي أعطوهم منه وقيل أطعموهم وهذا على وجه الاستحباب عند الأكثرين وذهب قوم إلى أنه واجب في المال فإن كان الورثة كبارا تولوا إعطائهم وإن كانوا صغارا تولى ذلك عنهم ملئ ماله فروى عن أبي عبيدة أن قسم مال أئتمن فروى عن أن قسم مال أئتمن فأمر بشاة فاشتريت من مالهم وبطعام فصنع وقال لولا هذه الآية لحُلث أن يكون من مالي وهذا رواه عبد الرزاق في المصنوب نبي شيبة في المصنف وابو عبيد في القصن عبيد بن سلام في الناسخ والمنسوخ وكذلك فعل محمد بن سيرين في أيتام وليهم وكذلك روي عن مجيد أن ما تضمنته هذه الآية وجب وضع أنه يجب أن يعطى والقول بأن هذه الآية طبعا جعل ابن عباس في صحيح البخاري أنها محكمة وأن الأمر للندب وهذا هذا ابن عباس في تفسير بالنجارير الطبري فهم أن الآية للندب هو صعب هو قول أكثر لامور علماء على أنه حال الميراث واحد يقسم الميراث هل يجب عليه أن يعطي وللقرب يعني أرحام خالة الميت وعم خالته وأخواله والمسكين وفواهل يجب ذلك العلماء أكثرهم يقولوا مستحب واضح مستحب وقد ورد آثار بالفعل لكن هذا الدليل الاستحباب كما قال ابن عباس في تفسير الطبري أمر للندب تمام؟ الآية محكمة ليست بمنسوخة بعض من ذلك منسوخة يعني بآيات الميراث لكن الصوب أنها ليست بمنسوخة بعض من بعد ذلك يوصيكم الله في أولادكم آية ستأتي معنا بعد ذلك فتكون في الآية من باب, من باب الندب والاستحباب أنه لما تحضر قسمة الميراث يستحب أن يعطى المساكين والفقراء والأرحام الميت لمن لا يريثهم يعطون بطيب خاطرهم بشيئا لكن هنا سيقول قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أن يعطوهم منه ما ذكر الحج وقول وقولوا لهم قولا معروفا قالوا في القول المعروف أربعة أقوال أحد أن, أن, يوق... أن يقول لهم الولي حين يعطيهم خذ بارك الله فيك هذا القول المعروف رواه سالم الأفطس عن ابن جبير والثاني أن يقول الولي إنه مال يتامى وما لي فيه شيء رواه أبو بشتر عن ابن جبير وفي رواية أخرى عن ابن جبير إنه قال إن كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذت لهم وصيتهم قلوا تكون في الثلث وإن كان الورث كبارا رضخوا لهم رضخوا يعني أعطوهم عطية رضخها أكبر شيء قدروه لتطيب الخاطر يعطوه وإن كانوا صغارا قال وليهم إني لست أملك هذا المال إنما هو الصغار فذلك قول المعروف والثالث أنه العيدة الحسنة وهو أن يقول لهم أولياء الورثة إن هؤلاء الورثة صغار فإذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا حقكم رواه عطابن الدنار عن ابن جبير. والرابع أنهم يعطون من المال ويقال لهم عند القسمة الأرضين والرقيق بورك فيكم وهذا قول المعروف قال الحسن والنخعي أدركنا الناس يفعلون هذا إدركنا الناس يفعلون هذا طيب قال الله عز وجل بعد طبعا قبل ذلك قال المصنفون اختلف علماء الناسخ المنسوخ في هذه الآية على قولين وإذا حضر القسمة أول القربه واليتامى والمساكين فارزقوه منه وقولوا لهم قولا معرفة. قال اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين حلو ما أنها مخكمة وهو قول أبي موسى الأشعالي وابن عباس والحسن وابن والشعبي وعطى بن رباح وسعيد بن جبير ومجيد النخي والزهري الأكثر التابعين ذهبوا إلى أنها منسوخة قال وقد ذكرنا إلى أنها محكمة أكثر التابعين ذكرنا أنها محكمة أنها للندب ليست للوجوب يقول وقد ذكرنا أن ما تضمنته من الأمر مستحب عند الأكثرين وواجب عند بعضهم والقول الثاني أنها منسوخة نسغى قول تعالى يوصيكم الله في أولادكم رواه مجاهد بن عبّاس وهذا في تفسير هذه الآية كما جاء في صحيح البخاري وإنه بيدوود وغيره ذكر الطبري في التفسير وهو قول سعيد بن مسيب وعكرمه والضحاك وقد في آخرين طبعا ممكن يكون النسخ من الوجوب إلى الندب يعني أو البيان كان الأمر ممكن واجب بعدين رجع إلى الاستحباب بُيِّنَنَّهُ مستحب بالقرينة الصارفة بن يصيكم الله والسلف يسمون التخصيص والتقييد وصرف الأمر من الوجوب إلى الندب يسمونه ونسخا لأنه تغيير او رفع لقارينه في الحكم او ترك لبعض ظاهره كل يسمى نسخا كل ما كان بيانا لمجمل او ترك لبعض الظاهر يسمى نسخا في عرف السلف فهم طيب ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك في الايه العاشرة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافه خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا قوله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا هذه طبعا أي فيها وعظ للأوصية على اليتامة برعاية من وصية في الذين في حجورهم يعني ربنا قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضيع فقال المصنف اختلفوا في المخاطب بهذه الآية على ثلاثة أقوال أهدوى أنه خطاب للحاضرين عند الموصي وفي معنى الآية على هذا القول قولا أحدهم وليخشى الذين يحضرون, مو يحضرون موصيا في ماله لولمية يكون حيوصي يعني أن يأمروه بتفريقه في من لا يرثه والله يجي يقول له افرق هنا ولا يعطي الورثة فيفرقه ويترك ورثته كما لو كانوا هم الموصين لسرهم أن يحثهم من حضرهم على حفظ الأموال للأولاد وهذا المعنى مروي عن ابن عباس والحسن والسعيد بن جبير ومجايد وقتال والضحاك والسدي ومقاتل يعني كل له أنت الآية تعظه الذي يحضر عند الموصي يعني واحد حضرة الوفاة وشعر بقرب الأجل ونحو ذلك وجاي يوصي في ماله فيأتي شخص يعطي اقتراحات أن يكون المال في غير الورثة ربنا قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وضع يعني أنه لو كانوا أولادك أنت ستتركهم من خلفك ستريد لهم أن يتعاملوا معاملة حسنة فكما تحب أن تعامل أولادك معاملة حسنة من بعد موتك فكذلك أؤمر هذا الموصي أن يعامل أولاده وأن يجعل المال لهم ولا يفرقه في غير يعني هذا على القول الأول الثاني على من هذا القول وهو أنه نهي لحاضر الموصي أن يمنعه من الوصية لأقاربه عكس الحال المعنى الثاني وكلاهما مراد يعني يعني بتأمل يعني يأتون وقل له لا تعطي شيئا لا توصي بشيء خلي المال كل للورصة لا توصي لأقاربك فهمت؟ فهنا نهي وأن يأمره بالاقتصار على ولده نعم وهذا قول مقسم وسليمان التين في آخرين القول الثاني أنه خطاب لأولياء الأوصياء اليتامى متعلق بقوله ولا تأكلها إصرافا وبدارا فمعنى الكلام أحسنوا فيما وليتم من اليتام كما تحبون أن يحسن أولاد أولادكم في أولادكم بعدكم وهذا المعنى مروي عن ابن عباس رضي الله عنه والثالث أنه خطاب للأوصياء امروا بإجراء الوصية على ما رسب الموصي وأن تكون الوجوه التي عينها مرعية بالمحافظة كرأي الذرية من غير تبديل ثم نسخ ذلك بقول تعالى فمن خاف من نوص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه فأمر الوصي وهذا تقدم معنا في البقرة بهذه الآية إذا وجد مين على الحق في الوصية أن يستعمل قضية الشرع يعني إذا واحد طلع على وصية فيها ظلم يصلح أصلحها كما قدمنا في سورة البقرة فمن خاف أي علما من نوص جنفا أي ظلما انحيازا عن الحق أو إثما يعني واحد وصى بماله ويروح باب حرام أعلمت هذا ومكتوب في الوصية تصلحه قال فأصلح بينهم فلا يسمع لي يعني واحد يقول مالي إلى الباب الفلاني المحرم أن تصلح إلى الباب الفلاني من الطع ما إلى وجد ظلما لا يعطى فلان منه من ورثتي لا تقول يعطى فلان منه لأنه وارث بحق الشرع وعكذا ويصلح بين الورثة ويصلح بين الورثة طيب قالوا واليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً قالوا الضعاف جمع ضعيف وهم الأولاد الصغار واليخش هذا اللام لام الأمر والمرضي الندب أضح لأن نفس الفعل ندب فمن يعني أمر بهذا الفعل أمر على جهة الندب أن يتعظ بهذه الموعظة إذا تلبس بها واليخش الذين لو تركوا يعني بمعنى شارف أو قارب على أن يترك لأنه دنا أجله واضح من خلفهم أي من بعدهم من بعد موتهم ذرية ضعافا قلنا ضعافهم الأولاد الصغار ذكروا وينث واضح فليتقوا الله واضح فليتقوا الله عز وجل ونقال خافوا عليهم فليتقوا الله طيب يقول قولا سديدا قولوا تعالى فليتقوا الله عني في أمر ليتاما أو في أمر الذين يرعونهم من الورثة ونحو ذلك فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا قال المصنف القول السديد الصواب القول السديد الصواب والله, والله ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك إِلَّا الَّذِينَ يَأْخُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْخُلُونَ فِي بَطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا قال في سبب نزولها قولا حدوم أن رجلا من غطفان يقال له, بن زيد يقال له مرثد بن زيد ولي مال بن أخي فأكله فنزلت هذه الآية قال المقاتل بن حيان أن حمضالة بن الشمردل ولي يتيما فأكل ماله فنزلت هذه الآية ذكروا قال وإنما خص الأكل بالذكر لأنه معظم المقصود وقيل عبر عن الأخذين. قال سعيد بن جبير ومعنى الظلم أن يأخذهه بغير حق. أوضح إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يعني بغير حق. نعم. قال إنما يأكلون في بطونهم نارا. أوضح. قال حدها وفي المراد من النار قولا حدوم أنهم سيأكلونها سيأكلون يوم القيامة نارا فسمي الأكل بما يقول إليه أمرهم كقوله تعالى أعصر خمرا هو سيعصر يعني. قال السدي يبعث آكل, اليتيم آكل مال اليتيم ظلما ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأذنيه وأنذه وعينيه يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم والثاني أنه مثل معناه يأخرون ما يصرون به الى النار يعني سبب في دخولهم النار ولا تنافي يعني بين الاول والثاني ويدخل النار وله تلك العقوبه المذكوره كقوله تعالى ولقد كنتم تجنون الموج قبل ان تلقوه فقد رايتموه اي فقد رايتم اسبابه قول وتعالى وسيصلون سعيره قال والمعنى سيحرقون بالنار ويشوون والسعير النار المستعيره استعاء النار توقدها ولا هيمها. طبعاً هنا سؤال. الصلي لا يكون إلا للكفار. هذا الغالب بعض الأصل لا يصلها إلا الأشقا الذي كذب وتولى ولا. فإما يكون مكذب وإما يكون متولي. على التوحيد أو عن منهاج المرسلين عليهم السلام. مكذب لا هو متولي عنه ممكن عنه. الكفر قد يكون قولا وقد يكون اعتقادا وقد يكون عملا فربنا يقول لا يصلها إلا الاشقى الذي كذب وتولى واضح قال نعم سيصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا فالصلي لا يكون إلا للكفار وهنا الفعل هو كبيره من الكبائر أشكأ المال من الموبقات السبع التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من جملة المهلكات. هنا نفهم فقه علم السلف رحمه الله. عبد الرحمن زيد بن أسلم في تفسير الطبري يقول يقول هذه الآية لأهل الشرك. أو ممكن واحد من الخوارج المارقة يستدل بهذه الآية على التكفير بالذنوب هذه الأدلة. ما يقول كربون قال في آكل ماليتين ماذا؟ سيصلون سعيرا والصلي لا يكون لنا للكفار فهذا الدليل أن أكل مالية ظلمة كفر أكبر قل لا إيش قال قال هذه الآية للأهل الشركي حين كانوا لا يورثونهم ويأكلون أمورهم يعني ماذا جحودا لما أنزل الله استنكارا لما شرع الله عز وجل فهم يستهلون هذا فالمستهل لما حرم الله والمنكر الجاحد لما أنزل الله هو المقصود بالآية لكن لو, لو يقر بالتحريم هذا حرام لكن سولت له نفسه الظلوم هذه الموبقة لم يستوجب تمام حكم الآية بمعنى أنه ايش مخلد في النار جهنم ويصلفها. وإنما عذاب الموحدين وإن دخلوا النار بحكم الله الذي يفعل ما يريد فهو في جوانيها لا في فهو في برانيها لا في جوانيها كما قال عبيد الله بن معاذ النار عندها براني وجواني البراني للموحدين صلى الله العافية لمن دخل منهم النار والجواني اللي الصلي والشوي هذا للكافرين ولذلك المؤمن أو المسلم أو الموحد تأكل النار منه بقدر ذنبه، ولا تأكل منه مواضع السجود الموحد ولا يؤذب عذاب الكافرين في شدته وألم عقابه بل هم دركات صلى الله العافية وسلم ومآل الموحدين أن يخرجوا منها بما شاء ربنا من الشفاعات وغيرها والحكم له وحده لا شريك له فهمت النقطة إذن هنا نفهم مفق السلف تستحضر معاني آثار لأن واحد لو أخذ بظاهر الآية حيقول لك كافر دي أكل ونخرج لك من القرآن قل لك الصري حيث ما ذكر في القرآن فالمراد بالكفار الكفار إذن هذه الآية الكفر دي أكل كفر وفي جهنم بعد وبعدين دخلك من لا يكفر الكافر فأنت ماذا تحتاج هنا إلى آثار السلف التي بينت أن الآية في أهل الشرك ومن هنا قال علي رضي الله عنه لذلك الخارجي ضع الآية في حدها ولا تنزلها على غير أهلها ضع الآية في حدها من حدها إذا أردنا أن نقول ما أكل مال اليتيم ظلم يكفر به صاحب متى إذا استحله إذا جحد ما أنزل الله هذه عقائد أهل الشرك لأن المشركين كانوا يستحلون هذه المحرمات ويفعلون عن جهة النحلات و... ويستنكرون شرائع الله تعالى في الميراث كما سيأتي فمن وافق حاله حالهم فهو مثلهم أما من وافقهم في صورة الفعل لا في اعتقاد الفعل فهذا ماذا؟ فهذا عاصل ومن هنا دخلت شبع الخوارج نعطي القاعدة مهمة جدا في التكثير بغير حق عند الخوارش وأنهم لا يميزون بين الاتفاق في صورة الفعل وبين الاتفاق في اعتقاد الفعل فيما لم يكن كفرا أكبر من نفسه لأنه متى نحن نستلهم الاعتقاد ونص في الفعل الذي صورته ليست كفرا بنفسه لو يكون الفعل مثل السجود الصلم كفر بنفسه لا بعذر الاعتقاد لا اعتقاده ولا مراده فهمت ولذلك الشرك فيه جدا لذلك الشرك يا إخواني له حقيقه الاعتبار في الوصف به بالحقيقه والأسماء تبع لهذه الحقيقة انتبه هذه النقطة يعني الشرك له معنى ما هو الشرك صرف العبادة لغير الله مثلا ما هو صرف العبادة لغير الله مثلا في السجود أن يضع جبهته على الأرض هذه صورة الشرك هذه حقيقته المعنوية سماه تبركا سماه تحية سماه تقبل الأرض بين يدي العلماء هذه لا تغير لماذا؟ لأن الأسماء تابعة للحقائق وليس الحقائق تابعة للأسماء وإذا كمن الأخطاء يقع فيها الجوفات وغلات الإرجاء أنه يأتي إلى أفعال مكفرة ويجعل الأسماء الحقائق تتبع الأسماء فيأتي إلى السجود لغير الله ويسميه تحية ويقول لك هذا تحية ليس بعبادة الحقيقة ما هي أنه سجود وضع الجب على الأرض هذه عبادة السجود لكن أنت سميته تحية نقول الأسماء تابعة للحقائق ليس العكس ولدل على هذا المعنى حديث عظيم وهو لما جاء عدي رضي الله عنه قبل أن يسلم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يتلو قوله تعالى اتخذوا احبارهم وربارهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فقال يا رسول الله انا لم نعبدهم طيب هو الآن توقفنا لو سالتك سؤال قول عدي انا لم نعبدهم هل عدي نفى الاسم ولا نفى الحقيقة يعني نفى اسم العبادة أو نفى حقيقة العبادة في ظني طبعا من يجيب؟ يجيب عنده هدية إن شاء الله علي رضي الله عنه أليس ألأ أي وعد يجي سفسط بهذا الحديث من غولات المرجعة أطرع عليه هذا السؤال قل له علي لما قال إن لم نعبدهم هل هو ينفي في حقيقة العبادة؟ ومعناها يعني ولا ينفي حدي في اسمها علي لما قال إن لم نعبدهم يعني لم نتلبس بمعنى التعبد لهم ولا لم نعبدهم باسم العبادة اختلفتم عدي رضي الله عنه لما قال انا لم نعبدهم نكمل نكمل حتى نفهم خلاص الحل فيما جوا ات لا تستعجل ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم اليس يحلون لكم الحرام فتحرمونه اي فتحلونه قال بلى اليس يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه قال بلى قال فتلك عبادتهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل العبادة حقيقة معنوية موجودة في في الرضا بما أحلوا وما في ظن عدي تلك ليست عبادة العبادة هي الصلاة لقال بعض السلف كهذيفة قالوا إنهم لو امرهم أن يصلوا لهم ما صلوا لهم يعني عدي يظن رضي الله عنه قبل الوسلم أنه لما يقبل التشريع الكفري ويرضى به هذا ليس عبادة للمشرع الذي شرع الكفر هكذا يظن وإنما الشرك أن يسجد له ويصلي إليه فهو هنا ماذا صنع في ظنه قبل اسلامه رضي الله عنه جعل العبادة معناها تبعا لاسمها ما دام لم يوجد الاسم خلاص أنا لم اعبد لذلك كاب قوله إن لم نعبدهم نفي لاسم العبادة فصحى على النبي مفهوم التوحيد بأن العبادة بمعنىها لا باسمها أنت لا تسميها عباده لكنها معناها عباده وهي اتباع تشريع كفري من غير ما شرعي من غير شرع الله عز وجل فهمت النقطة هذه جماعة ولا لا وضع أكفأ من نقطة هذه ولا لا جماعة هذه نقطة مهمة جدا. لذلك نحن نقول نجيبه مثال آخر بعباد القبور واحد لما يقول يا بدوي أغثني عبادة ليست عبادة هذه البدوي أجيبه عباد طيب الآن هو ماذا يقول لك عبد القبر ايش يسميها هذه يا بدوي أغثني ايش يسميها ماذا يسميها؟ ها جمعة يسميها توسل تبرك لكن يقول ليست عبادة طيب هو لما يقول ليست عبادة ماذا ينفي الاسم للحقيقة هو اسم ينفي الاسم لأن الحقيقة أنا هو ما التفقيل أنت تستغيث بالبدو يقول لك نعم أنت تشفع بالبدوي يقول لك نعم أنت تتوسط به إلى الله يقول لك نعم هذا المعاني يتفق معي أنه فعلها لكن أنا أسميها عبادة كما سماها ربنا وهو لا يسميها عبادة هكذا المعنى لا يسمي عبادة إذا اتفقنا على معنى ما فعل أنت هو لا يخلفني في معنى ما فعل لكنه يخلفني في اسمه فهو يلبس على نفسه فيأتي إلى المعنى التعبدي ويسميه بغير اسمه يسمي تبرك محبة للصالحين لكن نقول له إن الأسماء تبع للحقائق وليست الحقائق تبع للأسماء ابتداء العبادة بمعناها فإذا وجد المعنى وجد الاسم، أما إذا وجد المعنى فأنت إذا نفيت الاسم ولما نفيته تلبس بك الحكم أكثر يا الجماعة يعني أنت إذا قلت يا فلان اتشفع بك إلى الله هذه الصورة المعنوية هذه هذه الصوره المعنويه شرك اكبر هذا توسط واتخاذ وساط بينك وبين الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله اذا الشرك ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفا لاحظ اذا في تقرب في تزلف بواسطه هذا هو الشرك ربنا قال بعده ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار فمتى ما وجد معنى العبادة وحقيقتها؟ فمتى وجد معنى العبادة؟ فمتى ما وجد معنى العبادة وحقيقتها وجد الشرك والحكم به ولو لم يوجد اسمها في ظن المشيع. يا مجمع؟ إذن العبادة هي معنى تعبدي حقيقي قائم على صرف العباد الغير الله على التوسط على كذا فإذا وجدت حكمنا بالشرك. فلان يظن إبادة ما يظن إبادة يعرف الناس إبادة ما إبادة ليس هذا أولا هذا هو العذر بالجاهل لدخله في الجماعة الإشكال فمن النقطة دي واحد ممكن يعترض قلنا جاوبت في كشف الشبوات راجعوا دروسكم بفضل الله واحد يعترض يقول كل لك الأوائل قالوا ما نعبدهم إلا يقربون صرحوا باسمها أنها عبادة نقول الأوائل انسجموا مع أنفسهم ما لبزوا فقالوا عبادة وسموه عبادة وهي عبادة لكن متأخري أهل الاشراك أبقوا على المعنى الذي عند الأولين وصائط بينه بين الله ولكنهم جاءوا إلى اسمها فغيروا بدل ما يقول ما قاله المشرك الأول ما نعبدهم إلا ليقربونا صار ما نتبرك بهم ما نتوسل بهم ما نتشفع بهم ما نتعلق بهم ما ن... هكذا غيروا الاسم فسموها توسلا وتبركا ومحبا صنعين إلا ليقربون إلا الله يزلنا فالمعنى موجود لكنهم لبسوا على أنفسهم وزين لهم الباطل الشيطان فسموها بغير إسمها ولذلك من عبث أهل الإشراك المتأخرين تسمية الشرك بأسماء المدهى أسوة بالشيطان الذي جاء إلى آدم عليه الصلاة والسلام وقال له هل أدل أدلك؟ على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فهمت؟ فتغيير ال وتسمية الأسماء القبيحة أو المسميات القبيحة بالأسماء الحسنة هذا مسلك شيطان. في الشيطان في تزيين الباطل لآله. ويفعله عباد القبور عمومهم في زماننا. يفعلونه. فهو الغلط ينفهمه من العبادة. لذلك لما خرج بعض الناس ورددت عليه وقال يا جماعة. السلفية اليوم عنده مشكلة في العبادة. الذبح لغيرنا لماذا اعبد؟ ذبح عند القبر. قال ويقول نذبح لله ونجاهيل الصنم أو الوثن قال هذا ليس بشرك. العبادة أن تعتقد ربويتها. شوف ردة الاعتقاد. وذلك إذا قلت هذا المعنى أرجع لقصة عدي بن هاجب. هل عدي ركز عليه؟ لما قبل تشريع الكفري قبل الإسلاميين هل كان يعتقد في الأحبار أنهم خلقوا أنهم مثل الله؟ لا. بل لا يوجد في الدنيا من فرق أهل الأرض من اعتقد إلهين متكافئين من كل وجه هكذا يقول هذا الفرق ما في فرقة تقول تذنى إلهين تكافؤ من كل وجه حتى المجوس القائلين بالظلم والنور فضلوا النور على الظلم يعني ما في أحد يقول بالتكافؤ من كل وجه فكيف بالمشركين العرب الذين كانوا يقررون بمجمل الربوبي اصلا. ويباينون بين رب العالمين جل وعلا خالق السماوة الأرض الذي على العرش وبين آلهتهم الأرضيا لكن جعلوها وسائط أكثر من قضية كيف فلذلك القول هذا لما ترجع لفهم عدي رضي الله عنه أن عدي كان كان هذا كان لا يظن أن الذي يفعله حينما يقولون له هذا حرام وهذا حلال فينقضون له ما أحل الله وحرم كان لا يظن أنه يعبدهم هذا الطريق مثل ما يزين لأئمة الشرك في زماننا واضح مثل ما يزين لأئمة الشرك في زماننا يزينونه لأصحابهم فيقولون لهم بارك الله فيك فيقولون لهم هذا الشرك ليس شركا هذه محبة للصرع فيأتمرون بأمرهم هو ما يظن في نفسه أنه يعبد غير الله شفت هذه كلمة لا يظن نفسه أنه يعبد غير الله هذه التي أقام بها أزواج المشركين والجهمية مسألة العذر بالجهم يقصدوا هذه لذلك يقول لك يقتنع قد صرح السلطان العميري في بعض مباحثه بهذا المعنى وقال أن هؤلاء أي المشركون وإمتهم لا ينازعون أن الله يعبد وحده لكنهم نازعوا هل هذه الأفعال عبادات لا تصرف إلا لله هذا السلطان العميري جبه من الأخير وجزاه الله شرع جبه من الأخير لأنه أحسن فأتقن فهمه الإشكال يعني يقول لك السبكي لا لو تأتي السبكي وتأتي الأيمة الشرك في زماننا وتقول لهم عبادة غير الله هكذا تجوز يقول لك ما تجوز كافر يقول لك يعبد غير الله السبكي هذا المتأخر النبهاني عموم القبورية ابن مخلوف ابن الزمالكاني الأخنائي البكري كلهم فهمت أيمة الشرك الكوجري في زماننا علي الجفري حليم جميل تاع الاحباش اذا اتيته وقلته هل يعبد غير الله اقول لك ابدا هذا شرك هل يعبد النبي اقول لك شرك هل يعبد عبد القادر اقول لك شرك فهو يقر بان هذا شرك غير السؤال قل له هل يسال عبد القادر شفاءه اقول لك نعم ما هذه عباده قلت لا فهو هنا يقول لك العاذري أنه هو يجهل أنها عبادة فيقول لك ولم ينازعك في لا معمود بحق إلا الله نازعك في أفراد العبادة هل هي عبادة أم لا قالوا من هكذا عذرناهم للشبهة المستحكمة وأنا أقول لك هذا عين النزاع بين الرسل وأقوامهم هذا عين النزاع لكن النزاع بين الرسل وأقوامهم بين. هل هذا الأمر يكفر به صحيح أو لا هم كانوا العرب منسجمين يسموها عباده العربي لما يأتي للوثن يتخذوا واسطه يقول لك أعبده. ما نعبدهم إلا أن في عباده ما يقول لك لا هي ليست إبادة لهم يقول لك يقول لك نعم أنا أعبد لك الإبادة والتوسط بماذا تعبده يقول لك أنا أسأله الشفعة أطوف به كما يقول ابن اسحق وكان لقريش بيوت طواغيته يطوفون به أطوف به اذبحوا له اذبحوا عنده وعظمه فهمت شوف هذه نوع العبادة لماذا كل يقربون الى الله يزلف يعني تواصل هو سماه إبادة نفس الافعال يأخذها القبور الصوف القبور الرافضي ويفعلها بأوثانه ومعظمه وأضرحه الفرق بين هذه لبس الأخير هذه لبس هل ما يسميه إبادة فجاء العاقل لك طيب هذا معذور بالجهل لأنه ما يعرف أن هذه إبادة إذا ما عرف الدين ما عرف الإسلام لأنه مطلوب من المسلم أن يعرف حقيقة الشرك وحقيقة الإسلام حد الفاصل بين الكفر والإيمان والشرك والتوحيد إذا ما عرفش الحد الفاصل ما عرف الإسلام وإذا ما عرف الإسلام فليس المسلم ترى الأمر سهل أما أنه قلت أنا مسلم وهو يجهل الفاصل بين وبين الشرك ما هو الحد الفاصل بين وبين المشركين الحد الفاصل بين وبين المشركين في الشرك العبادة أن المشركين يعبدون بتوسط شفع والموحد يخلص العبادة عن التوسط هذا الفرق هذا الفرق الاساس مشرك أول ماذا يصنع إذا أراد قضاء حاجة جاء إلى صنع قدم له نذرا ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناه قدم له ذبحا طاف به تمسح به ورجى بهذه الأفعال بارك عند الله قضاء الحاجة من الله نوالا من الله تفريجا من الله بعد هذا الفعل هو الشرك حد الفاصل بينه وبينه فين أنا إذا لي حاجة مباشرة أقول يا الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وفي نفس الآية في الزمر يقول تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن انزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين يعني ما في توسط مباشرة عندك شيء أدعو الله مباشرة وزلك لما هم كانوا في الضر يخلصون قال الله عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه في أخرى قال دعوا الله مخلصين لو إيش مانا مخلصين يهدون توسط ما لا يلفظون بألفاظ توساطتي والشفاعة حال الضرائي ونزول البلاء فهمت كيفاش إذا هذا الحد الفاصل بين بين التويد والشرك الذي لا يميز هذا الحد الفاصل لم يعرف الإسلام لأن معرفة هذا الحد الفاصل شرط في صحة إسلام المسلم لا يقوم الإسلام الله عليه فلا يستقيم في دين مرئ يدعي الإسلام يصلي ويصوم ولا يعرف أن الحد الفاصل في الضراءة من الشرك واله هو أننا ندعو الله مخلصين له الدين وغيرنا يدعونه بالوسائط والشفعة من الميتين والغائبين هذه مهمة جدا تتفهمها شوف استطردنا لكن مهمة لك اللي يدلك على هذا حديث عدي بن حاجة عدي... وأشوف الفايدة الأخرى أيضا حديث قديم بن حاجة ماذا فروض دجلس ومعطوه محاضرات حديث عظيم جدا ملهم حديث قديم ماذا أفاد عدي رضي الله عنه كان يدرك ما معنى الشرك في بعض صوره لذلك حذيفا دائما نفسر الأثر بالأثر حذيفا وابو البختاري وغيره قالوا لو أمروهم أن يسجدوا لما فعلوا لو امرهم ان يصلوا ويصوموا لهم لم يفعلوا الحبر لو جاء تاسقوا يا جماعه صلوا لي صلات لي أنا ام يفعلوا صوموا لي أنا انصروا عنه وصوا اهل الكتاب ما فعلوا يدلك على أن شركه الطاعة يخفى على كثير من الناس ليس الخفاء راجعا لادلته ولكن لظنون الهبات كثير من الناس ما ينتبه يظن الشرك لو تقول له فلان سجد لفلان قلك أعوذ بالله لمشرك تقول له فلان صام لفلان صلى لفلان سجد لفلان طاف بفلان يدرب أن هذا شركيات. فتقول له فلان رضي من فلان بتشريع الماني كفري قل من يمتبع أن هذه إبادة أصلا أنك ترضى وتتحاكم إلى تشريع كفري صريح تسير نسمية أظن أن هذه إبادة قال ما أذوي العبادة العبادة سجد له صلى له صام له حج له طاف بقبره استغاث به هذه العبادة عنده لكن لا يعرف من هذه عبادة أصلا <تصفيق> لذلك عادي من تبه إلا أن هذا النوع من الرضا بالتشريع الكفري ومتابأته على الكفر ظاهرا أن هذا كفر بذاته أنه عبادة لغير الله فمن القضية يا جماعة إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم الحقيقة لا، الحقيقة أنك عبدت ولو كان في ظن نفسك أنك لم تعبد فإنما أقيم الشرع على الأدلة لا على ظنون حبات. ولذلك لو واحد شرب خمر وقال هذا الخمر ليست خمرا وهذه من المسالك سيأتي أقوام يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها سمناه عصير هل يغير حكم الخمر وشاربه وتحريمه الجواب لا فإن الحكم يتبع حقيقتها لا اسمه ابتداء الاسم تابع أما المسمى هو الذي عليه منات تنزيل الأحكام فمن المقطع نفس الأمر نعكسوه الآن مع الغولات شوف دائماً الغولات وجوفاتها مع الغولات نعكس الأمر إن الذين يأكلون أمواناً يتام الظلمة أحسنت. أحسنت هذا أثر جميل أبو البختي أحسنت سعيد بن فيروس شوف الأثر قال انطلقوا إلى الى الله فجعلوا وانطلقوا إلى حرام الله فجعلوا حراماً فأطعوا ذلك يعني وافقوه فجعل الله طاعتهم عبادته يعني الموافقة على هذا الكفر كفر ولو قالوا لهم يعبدون اكثر عبارة لم يفعلوا. سبحان الله. كلام السلف جميل جدا جزاك الله خير ربا عبد الرحمن شوف شوف كلام السلف عميق اعكسها الآن إن الذين يأكلون مال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطولهم النار. يجيك واحد خارجي يقول لك هذا الدليل على كفر من أكل ما اليتيم ظلما لأنه سيصل نارا نقول الآن الذي موحد لما أقر بي تحريم أكل مال اليتيم وأقر بي وجوب وقسمة في الميراث ثم أقر بي بعقيدة السنة أو عقيدة أهل الإسلام عفوا أقر بها ثم خالفها في صورة الفعل وافق المشركين في صورة فعلة في اعتقاد الفzeit هل يكونوا مثلهم؟ عند أهل السنة يكون يكونوا مثلهم من الظلم والجور أن يكون مثلهم من هنا قال السنة في قول تعالى ومن لم يحكم انزل الله فلي givesكم الكافرون أنه من لم يحكم من انزل الله هذا وافق المشركين في صورة الفعل لكن ما تكفر إذا ننظر إلى اعتقاده في الفعل فلنظر ننظر في الفعل فإذا حكم غير ما انزل الله استحلالا جهودا فونا كاف لكن لو حكم غير ما نظر حكم مجرد وهو يعتقد وجوب ما أنظر الله فهذا يكون هذا يكون كفرا دون كفر عمش يكون كفرا دون كفر فونا فرق مسلب من الفاعل وصورات بعض الناس يسمع هذا الكلام يقولوا طيب الموجود اليوم ديمقراطية أديان أخرى جماعة أنت الآن كأنك تقول لي والنصراني يصاني كفر الديمقراطي كافر العلماني كفر الليبرالي كفر بشعائلها الكفرية العلمانية والليبرالية والديمقراطية والشراقيه وسميها ماشي والناساوية سواء كان فكرا حاكم أو فكرا نخباويين كل هذه أفكار وأديان وطعية كفرية بذاتها هذا الأصل تمام لا فرق لذلك من يحكم في الناس كتاب علماني أصل في كفر هذا ما في تفصيل ما ياتي في صيدنا عباس إذا كان وإذا, كان وإذا كان وإذا كان هذه تاتي في مسلم مسلم وحكم بغير ما أنزل الله فإذا حكم بغير ما أنزل الله نستحقه هو هذه صورة وهذا كلام عبيد بالمناسبة. ارجعوا لكتاب الامام ابو عبيد يقول وإنما اجتمع مش... لانه شابه المشركين لانهم كذلك كانوا يحكمون فما شبههم في صوره الفعل المشرك يحكم بغير ما انزل الله والمسلم يحكم بغير ما انزل الله لكن المشرك يحكم بغير ما انزل الله استحلالا لما لمحق... ل... ل... لغير ما انزل الله وردا لما انزل الله وجحودا لما انزل الله اما الموحد يحكم بغير ما انزل الله لكن ما عنده هذه المعاني في قلبه كل هوى في نفسه يريد المال فهذا كفر دون كفر لكن واحد دين جديد آه في نقد الشريعة واستحلال المحرمات ونصب العقائد الوثنية لا هذا لا يشك في كفره وطهويته إن كان قائما بالأمر شارعا له عفان الله وجهه فلنتبيذ هالأمور يعني طيب فما النقطة هذه؟ قال الله تعالى إن الذين يكرمون مولى اليمامة إنما ذلما إنما يكون في بطون النار وسيصلون سعيرا نقف عند هذا إن شاء الله ونقيم في مجلس قادم يصلى الله عالم بمنه وفضله وكرمه وحسنِه إنه سميع قريب مجيب والحمد لله رب العالمين وجزاكم ربي خيرا